سنين مش طيلين نور بالعشري خير اسمه مريم مشطايي صلو ايام وشهر وسنين سنين وملك اوگر ما توکر قربن هم مفرز مختار يا بختنا بالكدسين